يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا الله يا الله يا رحمن ثبتنا. ونسألك بعد ما نستشهد الجنة ونسألك بعد ما نستشهد الجنة والدين مني وهو يا صاحبي منا والحكم في الأرض للقرآن والسنة والحق ما في الأرض للقرآن والسنة وادعو مع الله عسى الرحمن يرحمنا من ظن في خالقه ما خاب بهمن من ظن في خالقه ما خاب من حراب الدين يا أخواني وحرابنا لا صلح باسي ولا بقبل معاهدنا، لا صلح بس ولا بقبل معاهدنا. من ما تمنى مجاهد يا اخوتي يقبل وينجاء عذاب القبر والفتنة. يقبل وينجاع عذاب القبر والفتنة يا خوي كل واحد منا نتمنى رب الشهاده طلبنا كلنا منه ربي الشهداء طلبنا كلنا منه في جنة الله عسى الرحمن يجمعنا لا فرقتنا ليال العمر والفتنة لا فرقتنا العمر والفتنه في جنة الله عز الرحمان يسمعنا لا فرقتنا ليال العمر والفتنة فرقتنا ليال العمر والفتنة